بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لك صدرك, لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا الذي انقضى ظهره الذي انقضى ظهره ورسلنا لك ذكراك ورسلنا لك ذكراك فانما نسر يسرا فانما يسرا ريسرا اننا النسرا فاذا فرغت ف نصب فاذا فرغت ف نصب والى ربك فرغ